العبد. الطبائع ع ا ا ب د ل ا ل أ ر ب ع ط ب ي ع ة ا ل ع ب ا د ة و ط ب ي ع ة التفكير و ط ب ي ع ة التعبير الجميل و ط ب ي ع ة العمل والحركه ة ذ فإذا ه منهن سائرهن بها طبائع طبيعة أربع تغلب العبادة الناس، وقل ما تجتمع في إنسان واحد على قوة واحدة فإذا اجتمعت معا، فواحدة منهن تغلب سائرهن لا محالة وتلحق الأخريات بها في القوة والدرجة التفاوت تجتمع على على تتفرق وتلحق في في في وقل قوة شيء من التفاوت. طبيعة العبادة. تدعونا إ ل ى الاتصال ب أ س ر ا ر الكون ل ل م ع ا ط ف ة والتالف بيننا وبينها تدعونا إ ل ى الحلول من الكون في أ س ر ة ك ب ي ر ة و ط ب ي ع ة التفكير تثير في نفوسنا ملكات الكشف والاستقصاء تدعونا إ ل ى الحلول من الكون في معمل كبير و ط ب ي ع ة التعبير الجميل تشب النار المقدسه في سرائرنا أو وأيدينا أو وأوصالنا من صنع قرائحنا وأيدينا أو صنع قرائحنا وأوصالنا تدعونا إلى الى ح متحف كبير وطبيعة العمل والحركة ل ل الكون العمل تعلمنا الكون إليها فنستمد منها القدرة التي تجذبها إلينا ل و وطبيعة بدوافع وكيف وتجذبنا تدعونا من فنستمد منها نؤثر فيها تجذبها كبير كيف في تتأثر إ الحلول من الكون في ميدان صراع ومضمار سباق وقلما تشعر بالكون بيتا ل أ س ر ة ومعملا لباحث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 ولا انقطاع عن الحس للتفكير كل الانقطاع وانما هو تفكير من ينتظره العمل وليس بتفكير من ترك العمل ليوغل في الفروض ومذاهب الاحتمال والتشكيك ثلث ايامه لربه وثلثها لاهله وثلثها لنفسه وما كان في فراغه لنفسه ولا لاهله شيء يخرجه من معنى عباده الله والاتصال بالله على نحو من التعميم بهره الجمال من صباه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 و ا لهذه إ ي في م ا بالوجود ن ف ص ت المثلة هنا ينتهي الإغال في الفروض والشكوك وهناك انتهى الإيمان بغير إغال في فروض ولا、شكوك. ألا تتلاقى النهايتان؟ أولا تضل الفروض والشكوك حيث تضل؟ ثم لا لها قدما وراء خطو الإيمان؟ تضل تضل؟ ل ثم حيث ينتهي ه في بغير في يخطو فروض شكوك خطو ا ل س ن ة التي استنها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في عبادته ا ل ر و ح ي ة كثرت وصاياه ب إ د م ا ن التفكير في خلق الله